وهو الطاغية عمير بن الحمام هو ذلك الأنصاري الذي يستعد لدخول الجنة وهو يمسك بتمراته فيزن بها الدنيا فإذا التمرات أثقل وأطول عمرة وذلك حين سمع نبيه صلى الله عليه وسلم يقول احملوا تأمل تمراته فقال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرما بما كان معه من التمر ثم انطلق يسابق أصحابه نحو رقاب الوثنيين يتوغل في غابة السيوف حتى خر شهيدا أما ابن عوف ففوجئ بالغلامين معاذ بن الجموح ومعاذ بن عفراء فوجئ بهما يتركانه إلى حيث أبو جهل فيقول بأنهما شد عليه مثل الصقرين لكن صرخةً وثنيةً تدوي فجأة أبو الحكم لا يخلص إليه فأحيط الطاغوت بسياج من الوثنيين كالشجر الملتف لكن معاذ بن عفراء عازم على اجتثاث هذا الشجر المتعف فيقول لما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه ضرب بسيفه ففك الحصار فأصبح والطاغوت وجها لوجه ثم قال فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه رأى عكرمة ابن أبي جهل ساق والده تدوسها الجمال والرجال فضرب بسيفه يد معاذ من مفصل الكتف فتدلت لا يمسكها سوى بقايا العضلات في هذه اللحظة هبط منافسه معاذ بن الجموح كالموت هبط على بقايا أبي جهل فضربه ضربة حولته إلى كتلة لحم تدوسها الأقدام والأخفاف والحوافر ولا يتحرك فيها سوى عينين زائغتين ذليلتين لا تجدان من يأبه بهما لم يحمله أحد ولم يلتفت إليه أحد حتى سيفه النادر الذي لم يضرب به أحدا كان بجانبه مضمخاً بدمائه انطلق الفتيان للفتك ببقية الطواغيت لكن يد ابن عفراء تعيقه فهي تتدل في كل اتجاه فابتعد عن الوغى وانتحى جانبا ثم انحنى حتى أصبحت كفه على الأرض فضغط بقدمه عليها ورفع ظهره بقوة حتى قطعها ليجد من يسعفه ويوقف نزيفه وفي مكان آخر كان حمزة كالأسد يبيد الطواغيت واحدا تلو الآخر وكان من بين ضحاياه طاغوت يقال له طعيمة ابن عدي أخ الشهم مطعم ابن عدي وفي مكان ثالث يسقط طاغوت من على بعيره الثمين فيتموج شحمه وهو يرتطم بالأرض وحوله ابنه علي يرتجف خائفا مثله يسقط أمية بن خلف فيوقن أنه الموت وفجأة يرى الحياة تسير بين الجثث يرى صديقه عبد الرحمن ابن عوف فيناشده الاستسلام فيستجيب له عبد الرحمن ليتنفس أمية مؤقتا